واجل مسما عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي ا ل أ ر ض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من آ ي ا ت ربهم إ ل ا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أ ن ب ا ء ما كانوا به يستهزئون أ ل م يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في ا ل أ ر ض ما لم نمكر لكم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 أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 وأنذركم ومن لتشهدون أئنكم أن أخرى مع به بلغ الله آلهة أخرى قل, لا أشهد قل انما هو اله واحد وان لي بريء مما تشركون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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاءكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فكرتهم إ ل ا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إ ل ي ك وجعلنا على قلوبهم مكنه أ ن يفقهوه وفي اذانهم وقراء وان يروا كل آ ي ه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الاساطير الاولين وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وانهم يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ولو ترى اذ اوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ب آ ي ا ت ربنا, ربنا ونكتون من المؤمنين بل بدا لهم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 ولو ترى إ ذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إ ذ ا جاءتهم ا ل س ا ع ة ب غ ت ة قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أ و ز ا ر ه م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 قد نعلم إ ن ه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا, يكذبونك فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسلهم من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى أ ت ا ه م نصرنا ولقد كذبت رسلهم من قبلك فصبروا على ما كذبوا و غ ذ و ا حتى أ ت ا ه م نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبغي المرسلين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 ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إ ل ي ه يرجعون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 ما ف ر ط ن ا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون ما والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا ص م وبكم في الظلمات من يشاء الله يؤمن هو من يشاء يجعله على صراط مستقيم قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون, تدعون فيكشف ما تدعون إ ل ي ه ان شاء وتنسون ما تشركون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 فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا ا ه ؤ ل ا ء من الله عليهم من بيننا أ ل ي س الله ب أ ع ل م بالشاكرين وإذا جاء اولئك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام, فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله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 وكذلك نفصل ا ل آ ي ا ت ولتستبين سبيل المجرمين قل إ ن نهيت أ ن أ ع ب د الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أ ه و اتبع ء ك م قل لا أ أ ه و ا ء ك م قد ظللت إ ذ ا وما أ ن ا من المهتدين قل اني على ب ي ن ة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إ ن الحكم إ ل الا ل ه إن الحكم إلا لله ح ك م إ ا ل ل يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ا ت س ت ع ج ل و ن به لقضي ا ل أ م ر بيني وبينكم والله أ ع ل م بالظالمين وعنده مفاتح, الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إ ل ا هو ويعلم ما في البر والبحر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 ولا ح ب ة في ظلمات ا ل أ ر ض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أ ج ر مسمى ثم إ ل ي ه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر, فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إ ذ ا جاء أ ح د ك م الموت ت و ف ت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إ ل ى الله مولاهم الحق أ ن ا له الحكم وهو أ س ر ع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه, تدعونه تضرعا وخفية لئن انجينا من هذه لنكونن من الشاكرين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 وذري الذين اتخذوا دينهم لعباء ونهواء وغرتهم الحياه الدنيا وذكر به ان تبسل نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ا و ل اولئك الذين ارسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم, وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا, ونرد على أعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه إ ل ى الهدى يدعونه الى الهدات لا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي إ ل ي ه تحشرون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 فلما جن عليه الليل ر أ ى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب العافلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي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 و ا ن ه م و ه ي ن ا م و ي ن ا ه م و ي ن النابلسي ه م ت ق م ذ للعلوم ك أود ل ه يهدي به من يشاء من من ب ا د ه و أ ش ر ا ل ا ن و ا ي ع م ل و و ن أ ي ه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 ومن قال سانزل مثل ما أ ن ز ل الله ولو ترى إ ذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه ة باسطوا ايديهم أ خ ر ج و ا انفسكم ا ف س ك م اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق, الله غير الحق وكنتم عن آ ي ا ت ه تستكبرون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 إ ن الله ف ا ل ق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله, ذلكم الله فانا تؤفكون ف ا ل ق ا ل إ ص د ا ء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 دانيه وجناتهم من, وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ا ن ب ر و ا إ ل ى ثمره إ ذ ا اثمر وينعه ان في ذلكم ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم و خ ر ق و ا له بنين وبناتهم بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات و ا ل أ ر ض بديع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه ا ل أ ب ص ا ر وهو يدرك الابصار ذلكم الله ربكم لا إ ل ه إ ل ا هو خالق كل شيء فاعبده و اعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك ا ل أ ب ص ا ر وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أ ن عليكم بحفيظ وكذلك نصرف ا ل آ ي ا ت وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 كذلك زينا, لكل أمة كذلك زينا لكل امه عملهم ثم إ ل ى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آ ي ه ليؤمنوا ان بها قل إ ن م ا ا ل آ ي ا ت عند الله وما يشعركم انها إ ذ ا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم و أ ب ص ا ر ه م كما لم يؤمنوا به أ و ل م ر ة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أ ن ن ا نزلنا إ ل ي ه م الملاكين وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما, ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن أ ك ث ر ه م يجهلون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 إليه أ ف ئ د ه الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون افغير الله ابتغي حكماك وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا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 ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه, فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين فكلوا مما ذكر بآياته مما اسم الله عليه الله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 وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم, ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات كما م ت ن و ه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل ق ر ي ة اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إ ل ا ب أ ن ف س ه م وما يشعرون واذا جاءتهم ايه قالوا نحن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته الله أ ع ل م حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أ ج ر م و ا صغر عند الله وعذاب شديد, وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أ ن يهديه يشرح صدره ل ل إ س ل ا م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 ربنا استمتع بعضنا ببعضهم وبلغنا أ ج ل ن ا الذي أ ج ل ت لنا قال النار, قال النار مثواكم خالدين فيها إ ل ا ما شاء الله إ ن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن و ا ل إ ن س الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آ ي ا ت ي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا و غ ر ت ه م ا ل ح ي ا ة الدنيا وشهدوا على أ ن ف س ه م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 وربك الغني ذو الرحمه ان يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء, ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما ا ن ش أ ك م من ذ ر ي ة قوم آ خ ر ي ن إ ن م ا توعدون ل آ ت وما أ ن ت م بمعجزين على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أ و ل ا د ه م شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما ف ع ل و ا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أ ن ع ا م وحرث حجر لا يطعمها إ ل ا من نشاء بزعمهم و أ ن ع ا م ا ل حرمت ظهورها و أ ن ع ا م لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 ومن ا ل أ ن ع ا م ح م و ل ة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان, ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ف م ا ن ي ه ازواجهم من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل قل ان الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل ا ل ذ ك ر ي ن حرم ام الانثيين أ م ا ل أ ن ث ي ي ن أ م ا ج ت م ل ت عليه أ ر ح ا م ا ل أ ن ث ي ي ن أ م كنتم شهداء إ ذ وصاكم الله بهذا فمن أ ظ ل م ممن ن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إ ن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما إ ل ي ه م ح ر من على طعم يطعمه الا أ ن يكون ميتا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 قل تعالوا اجر ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم نحن ن ر ز ق ك موسوعه ا ل ن ه ا وما ب ط ن و ل ا ت ق ت ل و ا ا ل ن ف س ا ل ت ي حرم ا ل ل ه ا س م ا ب الله ك م ا ل ح س ن ولا تقربوا مال اليتيم إ ل ا بالتي هي أ ح س ن حتى يبلغ أ ش د ه و أ و ف و ا الكيل والميزان ب ا ل ق ص ط لا نكلف نفسا الا وسعها و إ ذ ا قلتم ف ع د ل و ا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أ و ف و ا ذ ل ك وصاكم به ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون و أ ن هذا صراطي مستقيما ف ا ت ب ع و ا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم ا ت ي ا موسى الكتاب تماما على الذي أ ح س ن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى و ر ح م ة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أ ن ن ز ل انزلناه ه فاتبعوه مبارك لعلكم ترحمون واتقوا مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أ ن تقولوا إ ن م ا أ ن ز ل الكتاب على ط ا ئ ف ت ي ن من قبلنا و إ ن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو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 مله إ ب ر ا ه ي م حنيفا وما كان من المشركين قل إن ص ل ان ت ي ونسكي صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين شريك له لا شريك له وبذلك أ م ر ت و أ ن ا أ و ل المسلمين قل أغير, الله أبغي ربا قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء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 فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ل ي ب ل و ك م فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب و إ ن ه لغفور رحيم